وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا استكمالا الجزء الأخير في باب الصيام استكمل الرحلة الجميلة وصلنا حتى السؤال الثالث والأربعون يستحب للصائم أن يفطر على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات أو على الماء اذكر الدليل الحب للصائم ان يفطر على رطبات فان لم يكن فعلى تمرات او على الماء ان انس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات, رطبات قبل ان يصلي فان لم تكن رطبات فعلى تمرات فان لم تكن حتى حتوات من ماء صححه الالباني باب فيما جاء في الدعاء عند الإفتار السؤال الرابع للقون ما الدعاء الذي يستحب للصائم أن يقوله عند فتر يستحب للصائم الدعاء عند الإفتار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفتر قال ذهب الضمأ وابتلت العروح وثبت الأجر إن شاء الله صححه الألباني يا يا ساعدني يا الفصل الثاني الواجب لعلة الكفارات باب في كفارة من جامع في نهار رمضان السؤال الخامس والاربعون ما كفارة من جامع في نهار رمضان كفارة الجماع في نهار رمضان لمن لم يجد العتق شهرين متتابعين ودليل ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلقته قال مالك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعطقها قال لا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 باب في كفارة من قتل بالخطأ ما كفارة من قتل بالخطأ كفارة القتل الخطأ لمن لم يجد العتق شهرين متتابعين ودليل ذلك قوله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا قطأا فتحرير رقبه مؤمنة وديات مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديات مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليم حكيم هذا كفاره من قتل بالخطا والله عنكتى حق النبي بحبه باب فيما جاء في الظهار وما كثرته السؤال والأربعون ما الظهار وما كثرته الظهر هو من قال لزوجته أنتي عليك ظهر أمي فهو مظاهر وتحرم عليه زوجته فلا يطأها ولا يستمتع منها حتى يكف بما سماه الله تعالى في كتابه قال الله تعالى ولن ين من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقابت من قبل أن يتمس ذلكم تعذرون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أي يتماس فمن لم يستطع فأطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم باب في من تمتع بالعمره الى الحج ولم يجد الهدف 48 من تمتع بالعمر الى الحج ولم يجد الهدف عليه صيام عشرة ايام اذكر الدليل <تصفيق> كفارة من تمتع بالعمرة الى الحج ولم يجد الهدي صيام عشرة ايام والدليل قوله تعالى فما استيثر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة باب في كفارة اليمين لمن لم يجد الأطعام ما كفارة اليمين لمن لم يجد الأطعام كفارة اليمين لمن لم يجد الأطعام حيام ثلاثة أيام والدليل قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوصى عشرة مساكين من ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام من ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. باب في حكم من ارتقب محظورا من محظورات الإحرام. ما حكم من ارتقب محظورا من محظورات الإحرام؟ له عشق وعشقه بين من ارتكب محذورا من محظورات الاحرام كحلق الشعر ولبس المخيط فصاحبه بالخيار كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية النصيام أو صدقة أو نسك عن النبي باب في جذاء الصيد في الإحرام سين واحد وخمسون ما جذاء الصيد في الإحرام جزاء الصيد في الإحرام صياما بدلا عن كل مد قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجداه مثل ما قتلا من النعم. الفصل الثالث الواجب بإجابة الإنسان على نفسه صوم النذر. باب في صيغ النذر فين اثنين وخمسون ما هي صيغ النذر هناك صيغا كثيره للنذر من منها ان يلتزم بالصيام في مقابل حدوث نعمة او اندفاع بليه، فمثلا يقول ان شف الله مريدي فلله علي صيام شهر مثلا فاذا حصل المعلق به لدمه الوفاء بما التزم به والدليل قول صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه ومن انواع النذر ان ينظر ابتداء من غير تعليق على شيء فيقول لله علي صيام شهر مثلا فيلزمه وفاء النذر من انواعه النذري ايضا ان يمنع نفسه من فعل او يحثها عليه فقوله مثلا انا دخلت دار ان انا دخلت دار فلان فلله علي صيام شهر مثلا او نحو ذلك فهذا مخير بين ان يلتزم بما قال او كفارة اليمين بعدك وبتحت الأمصار وقلت بحق الناس باب في حكم النذر سين ثلاثة وخمسون ما حكم النذر رقم النذر مكروه قال صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل رواه البخاري <تصفيق> باب اذا وافق صيام النذر ايام منهي عن الصيام فيها فلا يصومه وذرا سين أربعة وخمسون ما الحكم فيما اذا وافق صيام النذر أيام منهي عن الصيام فيها. إذا وافق صيام النذر أيام منهي عن الصيام فيها فلا يصومه. عن ذياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إن نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر فقال ابن عمر رضي الله عنهما. أمر الله تعالى بوفاء النذر ونار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم رواه مسلم درس الثاني الصيام المندوب باب فيما جاء في الصيام المندوب السؤال خمسة وخمسون تكلم عن الصيام المندوب الصيام المندوب ينقسم إلى قسمين صيام مطلق وصيام مقيد والمقيد اما ان يكون مبهم واما ان يكون معين واليك تفصيل ذلك من كبير محمد يختار في كفه التوحيد والحق المبين بتحييد فيما جاء في الصيام المبهم السؤال 56 ما هو الصيام المبهم وما هي أقسامه الصيام المبهم ينقسم إلى قسمين أولهما غب الصوم أو إفطار اليوم وصوم يوم قال صلى الله عليه وسلم له أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام وأحب الصيام الى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ويصوم يوما ويفطر يوما اتفق عليه من عيني أما الثاني فهو صيام ثلاث أيام من كل شهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعوهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام. صوم ثلاثة, ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى. ونوم على وتر اتفق عليه باب فيما جاء في الصيام المعين سؤال 57 ما هو الصيام المعين وما هي اقسامه الصيام المعين ينقسم الى واحد المعين بالشهور ألف المحرم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم ب شوال وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان قصيام الدهر رواه مسلم ج شعبان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم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 قال ابن تيميه في مجموع الفتاوي في المسند وغيره حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بصوم الاشهر الحرم وهي رجب وذو الحجه والمحرم فهذا في صوم الاربعه جميعا لا في تقصيص رجب منفردا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم المعين بأيامه. واحد يوم عرفة لغير الحاج عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. واجه هو أعظم من خلق خلقا وحبيب الله مسمى وتذل القامة مرتسم والله الغر وصيام عرف مستحب لغير الحاج عن أم الفضل بنت الحارثي أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة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 وتاسعاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما يعني عاشوراء فقالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى واغرق ال فرعون فصام موسى شكرا لله فقال أنا اولى بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال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 وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم جيم صوم الأيام الضيئ الثلاث عشر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عن موسى ابن طلحه قال سمعت ابا ذر بالربذة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صمت شيئا من الشهر فصم ثلاث عشره واربع عشره وخمس عشرة صححه الالباني <تصفيق> دال صيام الاثنين والخميس عن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه انزل علي رواه مسلم وعن مولى اسامه ابن زيد انه انطلق مع اسامه الى وادي القرى في طلب مال له فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس فقال له مولاه لما تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وانت شيخ كبير فقال إن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وسئل عن ذلك فقال إن اعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس صححح الالباني درس الثالث الأيام المنهي الصيام فيها. هناك أيام اتفق العلماء على تحريم الصيام فيها، وأيام اختلفوا على تحريم الصيام فيها، وهي على النحو الآتي. إنا باب في الأيام التي اتفق العلماء على حرم صيامها السؤال الثامن والخمسون ما هي الأيام التي اتفق العلماء على حرم صيامها يحرم صيام يوم الفطر ويوم الأضحى عن, عن أبي عبيد مولى ابن أذهر قال شهدت العيد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 باب في الأيام التي اختلف العلماء على تحريم الصيام فيها السؤال التاسع والخمسون ما هي الأيام التي اختلف العلماء على تحريم الصيام فيها على تحريم الصيام فيها هي صيام يوم السبت الا في افترض صيام ايام التشريق صيام يوم الشك صيام يوم الجمعه صيام الدهر او الصيام بعد النص من شعبان صيام المراه وزوجها حاضر في <تصفيق> يا مكي النور ومدني يا ثمرات كالنخل العالم تزخر طيبا وثبات أنفاسك عطر يتضوع بالآيات وجلي سكت يا حبيبي سؤال أساسي ما حكم صيام يوم السبت لا يجوز صيام يوم السبت الا في مفتور عن عبد الله بن كسر عن اخته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سوى السبت الحيران كم فيك كسور قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمدقه صححه الألباني على الشم فهذا الحديث في دليل على المنع من صيام يوم السبت سواء كان مفردا او مضافا ولو كان انما يتناول صوره الافراد لقال لا تصوم يوم السبت الا ان تصوم يوما قبله او يوما بعده كما قال في الجمعه باب باب فيما جاء في حكم صيام أيام التشريق السؤال 61 ما حكم صيام ايام التشريق ايام التشريق وهي الايام التي بعد يوم النحر وقد اختلف العلماء في كونها يومين او ثلاثة ايام بعد يوم النحر عن ابي مره مولى ام هانئ انه دخل مع عبد الله بن عمرو على ابيه عمرو بن العاص فقرب اليهما طعاما فقال كل فقال اني صائم فقال عمرو كل فهذه الايام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها قال مالك وهي أيام التشريق صححه الألباني ويرخص صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي في الحج عن عائشة وعن ابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرقص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. من اللي باب في حكم صيام يوم الشك السؤال الثاني والستون ما هو يوم الشك وما حكم صيامه يحرم صيام يوم الشك وهو اليوم الثلاثين من شعبان اذا وقع في السنة الناس انه رؤية الهلال ولم يقل عدل أنه رآه فأما إذا لم يتحدث الناس برؤيته فليس بيوم شك سواء كانت السماء صح أو غي. أن عمار قال من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم صححه الالباني <تصفيق> اي شي كاتبا بيصري لا حتى المرض لها ورح نول باب في جواز صيام الجمعه ولكن بشرط في صيام يوم قبلها او يوم بعدها <تصفيق>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 او بعده اتفق عليه باب في حكم صيام الدهر السؤال الرابع والستون ما حكم صيام الدهر لا يجوز صيام الدهر وان افطر الايام المنهي عنها عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام الابد فلا صام ولا افطر صححه الالباني وباب مهم في حكم الصيام بعد النصف من شعبان سؤال 65 ما حكم الصيام بعد النصف من شعبان قوله صلى الله عليه وسلم اذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى يجيء رمضان صحح الالباني يدل على عدم جواد الصيام بعد النصف من شعبان ولكن سكت وقد خوصمت قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاحه والصمت عن جاهل أو أحمق شرفه وفيه أيضا لصون العرض اصلاح أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة والكلب يغسى ولكن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم رواه البخاري والصمت عن جاهل أو أحمق شرف وفيه ايضا لصون العلم ففي هذا الحديث دليل على جواد الصيام بعد النصف من شعبان لمن كان قد صام أكثر شعبان من أوله، أو من كان صيام الاثنين والخميس أو الأيام البيض. باب فيما جاء في حكم صيام المرأة وزوجها حاضر. فهل تتخيلها افلاك ينقلها أيسر كأنك هل تتخيلها 66 لا يجوز للمراه الصيام وزوجها حاضر الا باذنه فهل هذا في الصيام الواجب والمندوب؟ لا يجوز للمرأة الصيام وزوجها حاضر إلا بإذنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة ودعها شاهد الا بإبنه متفق عليه وهذا في الصيام المندوب لا الواجب <تصفيق> الحمد لله رب العالمين كما بحمد الله الانتهاء من باب الصيام كاملا مجل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياء منهم والأموات اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا سليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق>